بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الله 121. الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أولا Är det Yeah Oh <laughs> Yeah. تخافون أن يتخطفكم الناس فَأَنْتُمْ Nåt قالوا قد سمعنا Och de kommer att försvinna, och du I'm gonna Vad är Yavda. Vi nörd. Vi إن الله <سؤال> ألف بينهم ما هو ان قم فيكم ضفا فحي يقوم وصابرة يغلبو مئتين لو لكتاب من الله سفل قلم سكم في ما أخذتم عذاب عظيم فقلوا من 121. ومنتم حلالا طيبا واتقوا الله Yeah. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خَيْرًا لَّن تُكَفَّأَ عَنكَ حكيم <تصفيق> إن والذين